سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم صلي على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله تخيلوا لو قائد عسكري داخل معركة فاصلة داخل معركة بصيرية وهو داخل المعركة ده هي جندي من الجنود عارف اتجاه المعركة بعت للأعداء قال لهم أن القائد ده هيدخل المعركة الفلانية وجايلكوا عشان يحاربكم القائد يعمل في الجندي إيه؟ تخيلوا يا جماعة دي في الاعراف العسكريه ايه تخيلوا ان في من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده مع النبي عليه الصلاه والسلام حاطب ابن ابي بلتاعه رضي الله عنه بعد كل التاريخ بتاعه في الاسلام لما النبي جه يفتح مكه بعث لاهل مكه اخبرهم باللي عليه الصلاه والسلام ناوي هو يعمله فلما علم النبي عليه الصلاه والسلام اراد الصحابه انهم يقتلوه ده خيانه عسكريه اراد الصحابه انهم عليه الصلاه والسلام قائد عسكري في تاريخ البشرية عمل كده مع جندي من جنوده قال لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني غفرت لكم يعني قالهم وفاء لوقفتهم على الاسلام يوم غزوة بدر انا مش هعمل فيه حاجة النهاردة لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم يا إخواننا الوفاء يا جماعة الوفاء جميل أوى إخواني الوفاء حاجة مدهشة الوفاء من أسباب أن في ملايين ممالينة وفي شعوب دخلت في الإسلام عارفين بلد اسمها حمص بلد عربية مشهورة من بلاد سوريا اسمها حمص المسلمين لما فتحوها يا إخواني خدوا الجزية من أهلها وأهلها لسا على الشرك وعلى الدين غير الإسلام فخدوا الجزية من أهلها فلما خدوا الجزية جيل رومان عملوا هجمة على المسلمين فالمسلمين الجيش بتاعهم ما اكيفى هارب الرومان فاستعانوا بأهل حمص فأهل حمص ويفوا معهم في الجيش الإسلامي فلاقوا المسلمين بيرجعولهم الجزية فأهل حمص قالوا بينهم ماذا ده؟, ده الجزية احنا دفعناها لكم قالوا لهم لاppfogrresser كنا نأخذ الجزية منكم من أجل أن نحميكم أما الآن وأنتم تشاركوننا في القتال فلن نأخذ منكم الجزية بسبب الموقف ده في الوفاء بسبب الوفاء بتاع المسلمين للحاجة اللي اهل الحمص عملوها معاهم وبسبب ان هم برجعوا لهم الجزيع بتاعتهم كانت النتيجة ان اهل الحمص كلهم دخلوا في الاسلام اهل الحمص كلهم دخلوا في الاسلام بسبب الوفاء يا اخواني الوفاء نبي الوفاء اعظم شخصية في التاريخ موجودة عن الوفاء اعظم مصلح في التاريخ اهتم باضية الوفاء النبي عليه الصلاة والسلام أبو جن النبي عليه الصلاة والسلام حاطب ابن أبي بلتعى اللي عمله لا يمكن قائد عسكري ما كانش يعدم اللي عمل هذا الأمر إنه أفشى سر عسكري لمعسكر الأعداء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث له قال له ما حملك على هذا يا حاطب فسيدنا حاطب قال له يا رسول الله أنا مليش حد في مكة ولا ليه أرائب في مكة فنخفت على أهلي إن أهل مكة يؤذوهم إنما كل الصحابة لهم أرائب في مكة يمنعوهم لو جدت تفتح مكة يا رسول الله فسيدنا محمد عليه السلام قابل منه وعذره وقال لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم وفاء النبي عليه السلام وفاء نبي الأصحابه شوفوا الانصار بعد ما وقفوا مع النبي عليه السلام في سنوات الدعوة النبي قال ايه قال اوصيكم بالانصار النبي بيوصب نفسه الامة كلها على الانصار اوصيكم بالانصار فانهم كرشي وعيبتي ده دول اقرب ناس لي في الدنيا دول اللي حمون دول اللي شالوا الدين معا وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجوزوا عن مسيءهم النبي عليه الصلاة والسلام يوصل في النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية الإيمان حب الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو سلك الناس شعبة وسلك سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام يوفي الأصحاب الجميل بتاعهم بتاعتهم الوقفة بتاعتهم اللي مع الإسلام. عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتعلموا الوفاء من النبي. شوفوا سيدنا خبيب رضي الله عن وبيت قتل لما بوسفيان علقه على نخل في التناعيم قبل ما يقتله. فقال له أتحب أن محمدا مكانك. الوقتي خبيب بن عدي جاله أمل تاني إن المشركين يسيبوه. ليه؟ هو في موقف بتعلق. وبوسفيان بيسأله سؤال. كأن المعنى لو أنت وجبته شتمت في محمد بن عبد الله الوقتي. انا ممكن أ قل له اتحب أن محمد مكانك كل الناس في الموقف ده بتتبرق من بعض يا جماعه كل الناس لما الاعداء بيقبضوا عليهم معسكر الاعداء بيقبض عليهم بيتبرؤوا من بعض يا إخواني فسيدنا خبيب ابو سفيان قال له اتحب ان محمدا مكانك وانت في بيتك فسيدنا خبيب قال له ايه قال له والله ما أحب أني في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة ما أحبش أني في بيتي ونبع السلام بيشاك بشوكة الكلمة طبعا حرقت قلب أبو سفيان فأخذ يضربه بالسهام لحد ما أدمى إيديه ورجليه وقطع من جسده ثم, إيه؟ ثم قتله يعني يا جماعة الوفاء للنبع السلام ما بعش ما بيباعش أصحاب النبي اتعلموا أنهم ما يبعوش اتعلموا أنهم ما يقلبوش اتعلموا أنهم ما يتغيروش اتعلموا أنهم على العهد لا يتغيروا زي الشيخ حسن البندر رحمه الله لما كان في رحلة خلوية مع بعض إخوانه فالشراء كان مضلل عليهم فلما المركب غيرت اتجاهها فالشمس ضربت فيهم فالحر لما اشتد الكل غير اتجاهه للنحية التانية فسألوه لماذا لم تغادر مقيانك فقال نحن الذين لا نتغير نحن الذين لا نتغير هي دي الوفاء جماعة احنا علحنا عليه احنا ما بنبدلش ما بنقلبش ما بنتغيرش ما بنبعش ما بنسبش هو ده الوفاء عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني مصلح مات زي ما عاش بدأ طريقه وختم الطريق زي ما بدأ الطريق كل المصلحين بيغيروا مبادئهم بيغيروا رفقتهم بيغيروا خط سيرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حاجات فضل وفي لها وفي لطريقه وفي المبادئه وفي للناس اللي شالت معاه الدين في البداية هاتوا اي مصلح كده او اي قائد تلقوا في نهاية حياته كل اللي حواليه غير اللي كانوا حواليه في بداية حياته ليه لانه بيغير اللي حواليه بيتشكل مع ده, ده تلقوه غير شوية حاجات في مبادئه اللي ما بيغيرش مبادئه ولا طريقه ولا رفقاءه ده القائد اللي انت تسلم له عمرك وانت مؤتمنه على عمرك ليه لانه عمره ما هيبيعك عمره ما هيسيبك وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع ابو جندل ابو جندل يا اخواني جاء في اغلاله يوم صلح الحديبية ورمى نفسه وقديه ورجله بتنزف دم من الاغلال الصحابة كانوا هيجنم كانوا هيفقدوا صلبهم من قطر على موقف ابو جندل فابو جندل بيقول اتتركوني ارد الى المشركين فالنبع عليه السلام كان خلاص مضى على المعاهدة انه هو بيرجعش واحد من المشركين جاء اسلم ليه فقال ان بيننا وبين القوم عهد وان الله يا ابا جندل جاعل لك فرجا ومخرجا ربنا فرج كرب ابو جندل وجعله فرج ومخرج والنبع السلام منكسش العهد النبع عليه السلام كان اوفى الناس كان أوفى الناس عشان كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلعهم آية من آيات ربنا في الوفاء سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه فاتيته غزوة بدر في حزن أوي فقال لئن أدركت مشهدا آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين اللهم أصنع أنا, أنا سقول الله من نفسي خيرا لو جات غزوة تانية مع النبي عليه الصلاة والسلام عائد ربنا فلما جات غزوة أحد أنس بن النظر دخل المعركة متأخر. دخل المعركة وقد أشاع أنه نبعث عليه الصلاة والسلام. قتل والصحابة استسلمهم وقعدوا على الناحية الثانية من جبل أحد. وتركوا السيوف وقالوا خلاص مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت ابن النظر جاي يدخل فلهم بيقولوا مات رسول الله دخل تعمل ايه انس الصحابة اللي جوه في الناحية الثانية من الجبل بيتقطعوا الوقت جسسهم بيمثل بيها هتدخل تعمل ايه فقال انس واهن لريح الجنة اني لاجد ريح الجنة دون احد انا شامم ريحة الجنة على الناحية الثانية من الجبل اللهم اني اعتذروا اليك مما فعل هؤلاء الام الصحابة وابرأوا اليك مما فعل هؤلاء الام المشركين قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا طبعا تعيشوا ما تفعلونا بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع من على الجبل ونزل الناحية التانية وفضل يقاتل جيش المشركين وهو بيحسب النبي مات ما يعرفش ان النبي عليه الصلاة والسلام لسه حي فخد تسعين طعنة وضربة سهمه وطعنة سيف لدرجة ان جسمه كله تقطع محدش عارفه محدش عارف ده مين اصلا بعد المعركة ما عرفتوش إلا أخته من شكل صوابع ايديه. كان شكل صوابع ايديه مميز. فعرفته أخته من شكل صوابع ايديه. المكان الوحيد في جسمه اللي ما أخدش ضربة سيف. سيدنا أنس بن النظر وفى بعهده يا جماعة. سيدنا أنس بن النظر عنده وفاء. الوعد اللي وعده لله. العهد اللي عهد ربنا عليه. وفى به فربنا سبحانه وتعالى أنزل قرآن فأنا سأل من النظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم دول الصدقين ربنا نزل قرآن في الوفاء ربنا من حب ربنا في الوفاء نزل قرآن في موقف الوفاء العظيم ده هو عكس بقى قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لان آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه يعني سبحان الله العظيم عكس واحد صدق الله ما عهد الله عليه وواحد تاني قال يا رب الدين الدنيا وأنا يا رب هبابتعدين وأقبل عليك وخان العهد ونكث العهد وغدر بالعهد ولم يوفل الله سبحانه وتعالى ما عهد الله سبحانه وتعالى عليه الوفاء جماعة عشان كده سيدنا عمر بن يزيد السكن في غزوة قعد يعني كان بيموت فلما سمع ان النبي في خطر فضل يزحف لحد ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه على رجل النبي ومات فسيدنا محمد قال اللهم اندي اشهدك انه وفى النبي عليه الصلاة والسلام بيشهد ربنا ان ذلك الانصاري وفى معهد الله عليه انه سينصر النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده اصحاب النبي طلعوا اي من ايات ربنا في الوفاء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اي من ايات ربنا في الوفاء ابراه النبي كان وفي مع اصحابه وفي مع اعداؤه خدنا المرة اللي فاتت وفاة مع خديجة وهي في ابره كان بيحفظ على مشاعرها ازاي خدنا وفاء النبي عليه الصلاة والسلام مع الجميع وفاء النبي في أحلك الظروف وفاء النبي عليه الصلاة والسلام في كل الظروف الصعبة فتخيلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلعوا في الوفاء شكلهم إيه الأنصار اللي عهدوا النبي في يوم الأيام لما قال لهم اعتعاهدوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم الأنصار يوم غزوة أحد اتأتل منهم حوالي سبعين واحد أول من النبي اتعرف للخطر وفه بالعهد اللي عهده النبي عليه الصلاة والسلام عليه في باية العقبة وتأتلهم وتقطعهم قدام النبي عليه السلام سبحانس ابن النظر اتأتل وكثير جدا من الأنصار يا في الله قتلوا في ذلك وعمر ابن يزيد السكن اتأتل وسعد ابن الربيع اتأتل وعبد الله بن حرام اتأتل وعمر بن الجمعة اتأتل كثير جدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفى معاهد الله عليه وقتلوا يا في هذا الموقف الرهيب الوفاء الوفاء حدث السلف سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني لما المسلمين فتحوا فتح يعني ناحيه سمرقند وفتحوا البلد بس فتحوها عنوه مفاجاه من غير ما يدوا لهم مهله 3 ايام فالمشري فالكفار اللي هناك رفعوا الامر للقاضي المسلم قالوا له احنا اتفتحت البلد علينا عنوه وانتم عندكم لازم تمهلونا 3 ايام فحكم القاضي بخروج الجيش الإسلامي وتسليم البلد بقى مره اخرى بعد ما انتصرنا في المعركه وماتش كوره هنرجع فيه بعد ما انتصرنا في المعركه ال ال الكفار ذهلوا فدخلت المدينه كلها في الإسلام بسبب الوفاء بسبب الوفاء وحفظ العهد اللي عند المسلمين ربنا علمنا الوفاء ده ربنا نفسه قال على نفسه وما كان ربك نسية يعني ربنا ما بينساش الجميل. مش هو محدش يقدر يعمل لها ربنا ولكن ربنا ما بينساش العمل الجميل ربنا ما كان ربك نسية ايب تملى القلب بالامل ربنا مش هينسalك كل يوم صمت فيه ربنا مش هينسالك كل ليلة قمت فيها ربنا مش هينسالك كل سجدة بكت فيها ربنا مش هينسالك, مش هينسالك كل اي قرأتها ربنا مش هينسألك كل مرة تكلمت عنه فيها ربنا مش هينسألك كل مرة تعبت عشانه فيها آية بتبلى القلب بالأمل إذا كان ربنا ما بينسألناش الفضل هننسى ربنا سبحانه وتعالى الفضل يا إخواني في الله الملائكة الإسلام ده أعظم دين الكلم عن الوفاء الملائكة في الإسلام يعني شخصيات مليانة وفاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة هم بيموتوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الملائكة عندها وفاء كان بينها وبين المؤمنين صحبة في العمل الصالح كان بينها وبين المؤمنين عشرة ساعة الموت مش راضية تسيبهم لوحدهم وفاء الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الملائكة تقول انا كنا معكم في الدنيا وهنبقى معكم في الموت وهنبقى معكم في الأخرة في الصراط والميزان والحشر والبعث والقبر مش هنسبكم أبدا وفاء الملائكة حتى في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب انا كنا معاكم في الدنيا بندخل عليكم نؤنسكم في العبادة وفي الجنة مش هنسبكم وانتم تتمتعوا بل هنفضل نخدمكم في الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم اول ما تحتاجوا اي حاجة اقولوا سبحانك نجيلكم نخدمكم بالحاجة اللي انتوا عايزينها زي وفاء اللي لربنا في الدنيا الاسلام كل وفاء يا جماعة الاسلام دين الوفاء الاسلام علمنا الوفاء العظيم علمنا ازاي يكون عندنا وفاء في كل موقف من مواقف حياتنا عشان كده ساعة الطلاق الطلاق اللي محدش اللي الناس بتموت بعض فيه اللي الناس بتتخانق مع بعض فيه اللي الناس بتجرى على المحاكم فيه حتى الملتزمين كل ده تقوم محامة وده ايه وقوم محامة ويقطع بقى شوفوا ربنا ساعة الطلاق دي ايه ولا تنسوا الفضل بينكم اوعي تنسى الجوزك اللي بيطلقك النهاردة ايام الحلوة معاك اوعي تنسى لمراتك فضلها عليك مبارح اتعاملوا مع بعض في الفضل في الوقت اللي محدش يتعامل فيه بالعدل اتعاملوا مع بعض بالفضل ولا تنسوا الفضل بينكم ربنا بيؤمر بالوفاء ساعة الطلاق اخواني في الله عشان كده ماذا لو غاب الوفاء من الدعاء الى الله في صورة النحن اللي ربنا اتكلم عن الدعوة إلى الله. الدعاة اللي زي النحل. اللي بيلف على ألف ظهرة من دروس العلم. عشان يطلع للناس معلقة عسل صغيرة. ياخدوها يتوبون ربنا بسببها. ربنا اتكلم عن الدعوة إلى الله في صورة النحل. في النهاية ربنا بيتكلم عن حفظ العهد والوفاء عند الدعاء. فبيقول وقوفوا بعهد الله. إذا أهدتم اوعوا يا أصحاب محمد. اوعوا تخدروا في العهد. وتبقوا غادرين نبا عليه الصلاة والسلام يقول أن يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء اللي ما كانش وفي يتفضح فضيحة عالمية على رؤوس الخلائق كلها يوم القيامة فضيحة عالمية يوم القيامة بل ربنا قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اللي ما عندهمش وفاء أولئك لهم اللعنة ملعونين في الدنيا ويوم الإيامة هو الوفاء خطير للدرجة دي فربنا بيقول للصحابة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم اوأوا تخدرهم اوه تخدروا لو مع كافر اوه تخدروا لو مع مشرك اوه تخدروا مهما كان اللي قدامكم عدوة او مؤفي بيقول لهم بعدها ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة انكافة اوه قول لانتوا بنتوا في الدعوة بدعوتكم وجودكم تهدوه بسوق اخلاقكم تهدوه بعدم وفاقكم ربنا بيقول بعدها ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الناس هتنتكس الناس هتكره الدين لو انتو مكنش لكم كلمة الناس هتكره الدين لو اهل الدين مكنش كلمتهم سيف على رقبتهم لو محفظوش العهد لو محفظوش الجميل لو محفظوش العشرة الناس هتكره الدين لو اهل الدين كلمتهم بقت مهيات سيف على رقبتهم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الناس تنتكس وتذوق السوء زي اللي حصل بعد 25 يناير وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله مش انتم الدعاء إلى الله انتم اللي هتبقوا سبب تنفير الناس عن الدين لو بعدتوا عن أخلاق محمد بن عبد الله لو بعدتوا عن وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام تخيلوا يا جماعه الوفاء له مقام عالي قوي في الدين للدرجه ديت الوفاء له مقام عظيم قوي في الإسلام للدرجه ديت الوفاء لهذا له المقام المهول في الإسلام لهذه الدرجه التي تحدث الله عنها والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه الوفاء في نهايه الحلقه الوفاء رقم 1 هو حفظ الكلمه ان كلمتك تبقى في كلمتك تبقى في لو اديت مع عدل واحد. لو اديت وعد الواحد. لو اديت عهد على نفسك حتى لو عهد مع كفار. الوفاء هو حفظ جميل. ده المعنى التاني. خدوا بالكم من الكلام الخطير ده يا جماعة. لان ده الكلام العمل اللي نخرج به. يبقى رقم واحد حفظ الكلمة. ان الكلمه بتاعتنا تبقى سيف لما نقول كلمه تبقى على رقبتنا خلاص لما ندي ميعاد لما نتفق اتفاقيه ان المعنى الثاني للوفاء هو حفظ الجميل حفظ الفضل اللي لطف علينا ولو في يوم من النبي المراه اللي كانتت المسجد صمم يروح يصلي عليها على قبرها بعد ما ماتت لانه ما عرفش جنازتها النبي عليه الصلاه والسلام حالينا سعديه بعد 60 سنه في كلجمله النبي عليه الصلاه والسلام في وفد النجاشي يخدمهم بايديه لانهم خدموا في الحبشه النبي عليه الصلاة والسلام بعد 11 سنة من موت خديجة تيجي المرأة اللي كانت بتزوره ايام خديجة يكرمها ويقول ان حسن العهد من الايمان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينساش جميل حد ما ينساش معروف حد ما ينساش فضل حد النبي عليه الصلاة والسلام يقوم أسرى مدر يقول لو كان المطعم ابن عدية حيا اللي مرة من المرات أغاس النبي ودخله مكة في لو كان المطعم ابن عدية حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم إلي سبعين أسير كلهم كنتوا سيبتوا ليهم نبع عليه السلام حفظ الجميل حفظ الفضل إنه بدفع عن أصحابه دفع عن أبو بكر دفع عن الأنصار حفظ لهم فضلهم دفع عن خديجة قدام عائشة مراته الجميلة الصغيرة وقال لها هي أفضل منك ما أبدلاً إن له خيراً منها وخديجة ميتة في القبر حفظ الفضل إنه بمرضاش تتجوز على خديجة حفظ الفضل لأنها سندته يبقى النوع الثاني حفظ الجميل جميل أمك جميل أبوك جميل المدرس اللي علمك ألف به في ابتدائي جميل اللي كانت سبب في التزامك جميل اللي حفظك قرآن جميل اللي علمك العلم جميل شيخك اللي علمك الدين ووعظك في يوم الأيام وشريته ودروسه هزت قلبك في الدين والإيمان جميل انك تحفظ جميل الإسلام عليك جميل النبي عليه الصلاة والسلام عليك فتحفظ صنته والدفع عنه لما حتى يتجرأ عليه انك تحفظ نعم ربنا وتبقى وافل نعم ربنا وتشكر ربنا عليها المعنى الثاني حفظ الجميل المعنى الثالث حفظ العشرة حفظ العشرة كل واحد كان بينك وبين عشره كل واحده كانت بينك وبينها عشره في يوم من الايام تحافظي الود ان الود يفضل صافي انك تحفظ على الود اللي بينك وبين الناس ما تبقيش قلابه ما تبقاش غدار ما تبقاش قلاب بيقول او قلاب الزمن ما دام ده في يوم من طول ما هو على العهد تفضل على العهد ان حسن العهد من الايمان انك تفضل تحفظ العشرة المعنى الرابع للوفاء انك توفي بالديون اللي عليك انك توفي بالامانات اللي عليك انك توفي بالديون اللي عليك لان الشهيد لو مات يخفر له كل الذنوب الا الدايد يعني الا الوفاء الا المشكلة اللي في الوفاء الوفاء منع من موانع دخول الجنة لو كان الانسان ما قداش الحق بتاعه الحقيقة اخواني مش عارف اقول ايه واسيب ايه مش عارف اتكلم عن ايه اتكلم عن ايه في الدين اللي قال ان اللي عنده مشكلة في الوفاء هيرفع له لواء لغدراته على رؤوس الخلاء قيوم القيامة يتفضح فضاء عالمية ان اللي ما عندوش وفاء أولئك يا لوم اقول ايه في الدين اللي نزل القرآن في موقف الوفاء بتاع أنس ابن النضر اقول ايه في موقف النبي الباهرة في الوفاء لدرجة لما شاف القلادة بتاعت خديجة بعد خمس سنين من متى العقد بتاع حرق قلبه عليه الصلاة والسلام واطلق الاسير زوج السيدة زينب من غير ما ياخد منها حاجة عشان تذكر بس مشاعر قلبه ورقة قلبه تجاه السيدة خديجة الوفاء في الحروب لما النبي مرضاش يستعين بحذيفة ابن اليمان وابو حسيل وهو محتاج كل راجل يوم غزوة بدر قدام جحاف للمشركين بدم الدعاه للمشركين انهم مش هيقتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ايه الوفاء ده؟ ايه اللمسات الانسانية دي؟ ايه المشاعر المرهفة دي ايه حفظ العهد ده ايه حفظ العشرة دي الوفاء يا جماعة عايزين نتعلم الوفاء ندعى ربنا اللهم خلقنا بالوفاء اللهم ارزقنا الوفاء يا رب اللهم ارزقنا الوفاء يا رب على سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.